long, long ago Allah Allah Allah Allah Amin Shadu أشهد أن محمدا رسول أن يرى على السلام أن يرى على السلام الله أكبر na no.